بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تدهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس مين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 اننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم بنلقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم وَنُقِرُّ في الأرحام ما نشاء إلى أَجَلٍ مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ومنكم من قاندتا فَإِذَا أَذَلَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ أَهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَبَتَتْ مِنْ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 ذليل لله له في الدنيا خزي ونذيقوه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت سيداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من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 الألهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمند بسبب إلى السماء ثم يقطع فاليظهر al yudhhiban kaiduhu ma yaghib إن الله يخصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن الله ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنوب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 تجري من تحتها الأنهار محلون فيها من أساور من ذهب ولؤبئا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد East- mihann agi időszak מקulásssä Sempljéniek Kیک jest았�ained Polsán bad Og sentiment N A F Tahb és b scehejássa أليم وإذ بوآمال إبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود وأذيع في الناس بالحج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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطقوا وفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند وأحِلَّتَ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ عليكم فَجَتَنِ بُرْدَ جِسَمِ الْأَوْسَانِ وَجَتَنِ بُقَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخفته الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن رَبُّنَا الله ولولا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 فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مسيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعبون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة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 فينسخ الله ما يلقي الشياطين، فينسخ الله ما يلقي الشياطين، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي. الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والخاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شطاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لها بالذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى يَهُمْ السَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْسِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَعِيدٍ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُبْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلِينَ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ نَعْلِمُ الْحَالِينَ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِنَّ الله لعفّ الغفور، ذلك بأن الله يُولِج الليل في النهار وَيُولِج النهار في الليل، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، ذلك بأن الله هو الحق.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 إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله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 لا عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم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 وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ مَعْرُوفَ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُومِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا فَكُنْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّنَ تَأْبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَنَكُونُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَبًا عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ